والسلام على العبادي الذين اصطفى لسي من نبي المشتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرف وبعد اخوتي الكرام ما زلنا ما زلنا المعاملات من كفاة الاخيار وما زلنا مع شروط صحة البيع وقفنا عند قوله و قال والحيوان كله طاهر إلا كلب الخنزير المتولد منهما أو من أحدهما صحيح أم لا؟ لا لا لا أعتذر أين وصلنا نحن؟ وصلنا عند أم الشرط الثالث وهو أن يكون المدير مملوكا لمن يقع علينا يبقى وصلنا إلى الشرط الثالث؟ لك ما ما صحيح ما ابتدى أنا إذا الشرط الثالث هو أن يكون المبيع مملوكا لمن يعقد لمن يعقد عليه فإن باشر العقد لنفسي فلا يكون له وإن باشره لغيري إما بولاة أو بوكالة فلا يكون ذلك الغير هنا هذه المسألة من الأهمية بمكان وهي مسألة المبيع لابد أن يكون مملوكا للبائع احنا عندنا الملك ابتداء الملك وتمام الملك هذه مسألة بدها نفهم ونفرق بينهما هي ابتداء الملكي وتمام الملك الناس معنا في الـ في, الـ في الزوم صح كده تيد ابتداء الملكي هو أن يتعاقد زيد مع عمر على سيارة يذهب يقول له هذه السيارة عجبتني بكم يقول له بمائة ألف يقول أنا اشتريت ويعطيه المائزة والآخر يقول بعته فحصل الإجاب والقبول وحقق الشرط في قول الله سلم إنما البيع عن طراد فحدث البيع عن طراد فلما حدث البيع عن طراد هو ذهب وقال غدا أتي أخذ السيارة لما لم يقبض عليكم لما لم يقبض قلنا ما في تمام الملك الآن ما في تمام الملك فليصح البيع لابد من تمام الملك وهذه الصورة التي تعلمها طالب العلم هو أنه بعدما اشترى السيارة جاءه الرجل قال بكم اشتريت السيارة قال بمئة ألف قال أنا اربحك فيها عشرين ألف أشتريها منك بمئة وعشرين قال بعتها لك هو رجل تملكها الان الآن المال والتعاقد صار بينهما وصار مالكا وهو يكتب التعاقد حتى كتب العقد له وذهب وقال غدا اخذها منك في الليل قبل أن ينام جاءه الرجل فأربحه فيها عشرين ألفا فقال بعتها عليك بعتها عليك هنا لا صح البيع ولا صح السؤال لكم المفروض أنا ما كنت أبتدئ الدرس إلا بسؤالكم عما مضى وسأفعل لكن الآن أنا أقول أنتم ما ترون هو الآن قد عقد البيع وحصل التراضي بينهم وأعطاه المال أيضا أعطاه المال وقال غدا أأتي لاستلم السيارة فجاءه رجل في الليل قبل أن ينام قال أربحك فيها قال أربحك فيها هل يصح ولا ما يصح؟ كثير من من من قالوا لا يصح. طيب لي ما ما لا يصح؟ لعدم نقل الملكية. نقل الملكية. كتب العقد باسمه. كتب العقد باسمه وذهب يسجل رخصة أعتر الرخصه كل التعاقدات كتبها. لأنه ربح للأول. لا ربح الأول هذا فيها نظر. لا أبا أحدكم أبا أخي هذا لا لا يأتي هنا. لا يتأتى هنا لا يتأتى هنا طيب. دعونا من هذا انا سأبينه لكم لكن انا أريد أن أسألكم في هذا الباب رجل ذهب اشترى اشترى نملا كثيرا بثمن معقول ليس باهظا ما حكم بيعه ما حكم هذا البيع ممتاز أنا, أنا سأشرح هذا بس أنا أريدكم على ما مضى أنا أريد أرى تراجعون أم لا لم نسمع السؤال لأنه سبت قطع طيب أنا أعيد السؤال مرة ثانية ذهب زيدون يشتري نملا فاشتراه بثمن معقول ما له هل الحكم هنا حكم البيع صح أو لا صح هذا السؤال هنا في الفيس يجيبون سريعا طبعا نوكسلر يعني ما تصدق عليهم لَنَمْ أَهْلُ الْبَيْتِ يَعْنِي نعم لا صح البيع لأنه غير منتفع به بيع لبيع غير منتفع به ومن شروط البيع أن يكون منتفعاً به ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز طيب من اشترى حماماً ليطيره أمامه رجل اشترى حمام واشترى بخمسة آلاف جنيه حماما من نوع معين الزاجل وهو اللي أمامه يجلس ينظر فيه ويطير يطير أمامه ما حكم هذا البيع؟ أنا أريد الإجابة الإجابة يعني لو في صوت الاجابه تكون أفضل لكن هنا لا يصح العدم المنفعة لابد أن تكون مملوكة هو اشترى الحمام مملوك هنا سيدة رشيدة تقول المنفعة منعدمة ومعنى المنفعة منعدمة يعني يعني الصوت هل الصوت مش واضح هل الصوت مش واضح اجبوني الآن الصوت كيف هو؟ رجاء يقول لها صح لاهدار المال لاهدار المال هذا شراء عبث طب الصوت الآن واضح أم لا طيب. عبد الله عايز بجانا اا الصوت بيروح وصوته بيتقطع والان نرى الجميع يقولون بان بعلا ما ممكن يكون من عندنا طاقه ده تكون ضعيف متأكد اه يعني من عندهم التقطيع ده من عندهم مش من عندي تعال من الشاشه الكبيره مثال صوت لو بيتقطع يكون من عندكم الحق أن شراء الحمام وتطييره هو هنا الكثير قالوا لا يصح. الحق أنه يصح يصح، لاني في منفعتان فعل تام، المفاعل أولى، طيرانه أمامه وينظر إليه، في شيء من المفع المفع المعنوية، وفي أيضا النظر إلى تدبير خلق الله لفعله بآية بآية عظيمة في الكتاب، أماه للطائر فوقهم صافاتا ويقبض ما مسكون إلا الرحمن، ففيها هذا دلال على الآية تدل على ربوبية الله لفعله، فتكون هنا من هنا المنفع لكن العلماء جل العلماء تكلموا على أن من اشترى حماما وطيره تسقط عدالته ليش لأنه ضيع وقته ضيع وقت على ذلك والمنفعة فيها يعني شيء من ليست منفعة كبيرة لكن بالنسبة للبيع يصح الشراء يصح شغل البيع إنه منتفع به طيب بيع الخمر. بيع بيع الخمري بيع الخمري يصح أو لا يصح الإجابة لا صح لأنه نجس طيب إذن عندنا الشرط الثالث هو أن يكون بيع مملوكا الرجل است... نرجع إلى نفس الصورة الرجل اشت... اشت... اشترى السيارة وبعدما اشتراها ذهب إلى بيتي وقال سأبعث من يقبضها عنك فقبض لم يقبض السيارة لكنه كتب العقد واخذ الرخصة وذهب فبات إلى بيته فجاء الرجل قال بما اشتريتها بكم اشتريتها أنا كنت أريد هذه السعرة بكم اشتريتها قال بمئة وعشرين قال بمئة قال أرباحك فيها عشرين قال بيعته فاشتراها فهذا البيع لا يصح لما؟ لأنه مع أنه ابتدأ الملك ما أحد يقول لي أنه لم يملك هو ملك هو ملك. و وابتدأ الملك بالتعاقد بالإجابة والقبول بل وعجل الثمن واعطاه إياه نقول إذا امتلك ابتدى الملك فهذا له لكنه لا يصح البيع إلا بعد تمام الملك وتمام الملك لا يكون إلا, إلا بعد القبض تمام الملك لا يكون إلا بعد القبض والدلاع ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عرضها قال اشتريت زيدا اشتريت زيتا وزيد خلفي اشتريت زيتا وزيد خلفي جاء رجل فأربحني فيها دراهم وأنا في مكاني ده هنا الآن تعاقد وحدث الإجاب والقبول واستلم الزيد بلكن في مكانه فجاء الرجل دون أن يتحرك فاربحه فيه دراهم فقال بعت وجد رجلا يضرب على ظهري أو على كتفه قال فنظرت فوجدت زيدا فقال لي رضي الله عنه أرضاه فقال لي أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال من ابتاع بيعا شوف هنا الأصل في هذا من ابتاع بيعا فلا يبيعه حتى يملكه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه روايات ثلاثة قال حتى يحوزه والحيازة لابد أن ينقله من مكانه قال حتى قبضه تمام الملكي مع أن ابتداء الملكي جاء بالجبل قبول وتمام الملكي لا يكون إلا بالقبض هذه مسألة عويصة جدا والخلاف فيها في الساحة يعني عظيم والخلاف ايضا بين العلماء لأن بعض العلماء يرى, يرى بأن تمام الملكي يمكن أن يكون بتمام الأوراق كمثل الشحنة شحنه أدوية تأتي من الخارج وهي في السفينة تأتي على, على, على البحر وأوراقها قد جاءت أو قل مكن للمصانع اشتراها الرجل وامتلكها لكنها لكنها مزالت في المصنع وبعد ذلك يعني شحنت وهي في البحر قادمة الورق قادمة قبلها بشهر هل يستطيع أن يبيع أم هذه مسألة أعظم مما تكون مسألة يعني يرتبط فيها معاملات كثيرة جدا من المعاملات المعاصرة وهذا أيضا يعني يأتي شرح إن شاء الله في المعاملات المعاصرة لكن في جامعة أخرى أنا أعطي نفس البند اللي هي المعاملات المعاصرة أصلها وأسوها أساسها اتقان هذا الباب. فابن عمر زيد قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن تبيع طعاما حتى تقبضه حتى تحوزه وحتى تنقله. فجاءت الروايات الثلاثة مفسرة. فتمام القبض يكون تمام الملك يكون بالقبض والقبض يكون بالنقل والنقل يكون بالحيازة. هذا على على الثلاثة روايات قال لا يبيعوا حتى يقبضه ولا يبيعوا حتى يحوزه ولا يبيعوا حتى حتى ينقله حتى ينقله وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حديث ظاهر جدا قال في النبي صلى الله عليه وسلم حديث بن عباس قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى, حتى يقبضه قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا إلا مثل الطعام ولا أرى كل شيء إلا إلا مثل الطعام وهنا أيضا المصنف أو صاحب كتاب, كتاب يحتاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو قال إما مباشرة وإما بولايه والولاية ما معناها؟ معناها أن يكون وكيلا يعني زيد وكيل لعمر في الشراء والبيع لكن هناك بيع آخر اسمه بيع الفضولي ايش بيع الفضولي؟ أن يكون زيد زميلا لعمرو صديق لعمر لكن عمر لم،, لم يوكله في البيع والشراء فوجد صفقة عظيمة قد تفيد زيدا فاشتراه له دون أن يعلمه هذا اسمه بيع الفضول أو الشراء الفضول هنا في الجديد يقول الأظهر بطلان البيع لقوله تعالى لا تلاقى فيما فيما تلاق إلا فيما يملك ابن آدم ولا اعتاق إلا فيما يملك ابن آدم ولا بيع إلا فيما يملك ولا وفاء بالنذر إلا, إلا فيما يملك وهذا الحديث له طرق قد, قد تعاضدت وحسنها حسن العلماء وهذا هذا يسمى كما قلنا البيع بولاية أو ب... بدون ولاية ولا وكالة يسمى بيع الفضولي في المذهب بقولان القديم قال بالوقف وهذا قول الحنابلة وأيضا قول الأحناف والمريكية أنه متوقف على صاحب السيارة صاحب البيت صاحب الأرض الذي باع له بدون وكالة إذا قال نعم أنا أمضي هذا العقد والتعاقد صح ذلك يعني متوقف, متوقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ والمنصوص الجديد المعتمد في المذهب الشفعي أنه لا يصح لكن هنا قال, قال المسألة على القديم طال في الجديد أيضا أنه وهذا فيه نظر على الجديد أنه متوقف على المالك أن يقول أجست البيع وهذا احتج بذلك على حديث عروة الباريقي عروة الباريقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار وقال اشتري لي بها شاتا للأطحية فذهب فاشترى شاتا بدينار ثم باعها بدنارين ثم اشترى شاة أخرى بدنار ورجع النبي بالدنار والشات انظروا هنا أين, أين بيع الفضول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وكله وكله, وكله في معاملة واحدة وهو أن يشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة للأضحية بدنار ثم ذهب السوق فباعها بدنارين يبقى هنا معاملة لم يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالقديم هو هو ما ما قاله الشافعي في العراق. والجديد هو ما قاله الشافعي في مصر والمعتمد هو الجديد إلا في حوالي 20 مساله و23 مسألة من القديم. ده المعتمد في كتب الشافعيه. أن اكون وضحت لكم هذه المساله. فعروه هنا الان اشترى من قال الله صلى الله عليه وسلم بدينار لكنه ذهب للسوق فباع يبقى معامله البيع الثانيه هذه لم يوز له فيها فباعها بدينارين فأخذ الدينارين فاشترى شيئا بدينار يبقى كم معامله هنا الان عروه البارقي عاملها بيعا وشراء دون الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم دون الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم دون الولايه من النبي صلى الله عليه وسلم كم معاملة معاملتان. المعاملة الأولى اشترى بدينار كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى سوقها بعها بدينارين. يبقى هذه معاملة. يبقى هذه هذه المعاملة التي لم يأذن فيها. ثم اشترى ديناراً. اشترى بدينار يعني شات أخرى. فهذه معاملة الآن. هذه معاملة. فلما رجع الى نبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله ولك في صفقه يمينك الراوي ما هذا هذا مجلس من العلم كيف هو جالس مع من معه من هذا مجلس علم حتى وإن كنت لا أراه لذلك لابد أراكم. إن كنت لا أراه هذا مجلس علم لابد له من احترامي. ولابد أن يعلموا أن للمجلس احترام يؤدى هذا من أدبك لكن هو لابد أن يتعلم أن أن طلب فيه يعني فيه أداب ما هو ليس الطالب يعني هو الطالب الطالب جالس وعازمهم على السماع يعني المفروض هو طالب أيضا يجلس في مكان يصل فيه العلم يسمع هذه أداب ما تنخرم وما أحب أن تنخرم بحال من الأحوال في مجالس العلم. إذن هنا يقول العلماء في هذا الباب بأن حديث حروب البارقي دليل على أن بيع الفضولي متوقف على المالك إن أجازه صح وإلا فلا يجوز على ذلك انه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدينار قال له اشتري به شاتا فاشترى به شاتا فاشترى به الشات ثم بعدما اشترى به شات باعها هذا تصرفه الآن غير ماذون فيه اذن له فقط في شراء في شراء الشات بدينار فاشترى بدينار ثم ذهب الى السوق فباع بدينارين ثم هذه معاملة غير مأذون له فيها ثم اشترى من الدينارين الدينار بدنار بدينار ثم رجع النبي الى الى النبي بديناره التي ارادها ولما قص على القصة أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن المالك قد وافق على معاملتي ودل على ذلك أنه قالوا بارك الله لك في صفقة يمينك العلماء يقولون في قول بارك الله لك في صفقة يمينك أنه كان إذا تاجر في التراب ربح أنه كان إذا تاجر في التراب يعني ربح ونص قال المصالف ونص نص في الأم يعني شفع في الأم في باب الغرب والله أعلم وشرطه إجازة من يملك التصرف وقت العقد حتى لو باع مال الطفل وبلغ وأجازة لم ينفذ وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه أجازة وأجازة لم ينفذ صرح به الرافع والقولان الجاريان فيما لو زوج أمت الغير أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعطق عبده أو أجر داره أو وقفها بغير إذنه وضبط الإمام محل القوانين أن يكون العقد يقبل الاستنابة والله تعالى أعلى وأعلم هذه مسألة لا بد أن نمررها هكذا هي مسألة عندنا سورة سورة بيع الفضولي والسورة الأولى والسورة الثانية هي سورة بيع ما لم يملك ما عندنا الشرط, الشرط الثالث وهو شرط مهم جدا على وهو طال أن يكون البيع مملوكا والبيع مملوك كما كما كما قلنا البيع يكون مملوكا بابتداء الملك مع تمام الملك وابتداء الملك لا يغني عن تمام الملك فلو اشترى كلاما وحصل إجابة القبول ولم لم يمتلك لم لم لم يقبض لا صح بيع وهذا كثير جدا في الساحات الآن وفي الواقع المعاصر كثير من أصحاب الموبايلات يذهب ياتي رجل يقول له اريد موبايل مواصفاته كذا او هاتف مواصفاته كذا هو ما عنده ما عنده فيتصل برجل تاجر يعرفه في الوكاله يعني هو مثلا في شارع من شوارع الاسكندريه فيتصل بالمكان الذي الذي فيه جميع الموبايلات او يعني تجارة الموبايلات فيتصل برجل تاجر تاجر جمله كما يقولون فيقول له عندك نوكيا أو عندك يقول له ايفون سبعه او عدد معين يقول له عندي بكم يقول له بالف فياتي للرجل فيقول له ماذا تريد يقول انا اريد ايفون 7 سبين فيقول له بثلاثه الاف مثلا يشتريه هو بثلاثه الاف الى ثلاثمائه فيقول له بثلاث, بثلاث الاف إلا يقول له اشتريت هات فيعطي المال مع انه اشترى الهاتف هو اشترى الهاتف كلم التاجر وقال له ان انا اريد هاتف نوت 7 قالوا ب ب ثلاث ألف إلا ثلاث مائة قالوا اشتريت قال بعت حصل جابوا القبول ولا ورجل حتى ما رأى بع بع بع الأول لا بده بع الأول لا صحح لم يرى ثم باع على الرجل رجل اشترى منه وهذا كثيف في الأسواق الآن هذا نقول لو أنك بعت مالا ما مب بع بعت مالا مملك والحكمة عند علمائنا في حرمة بيع ما لم يملك أولها أولها أنها طبعا هي مادة نزاع ووغر صدور مادة نزاع ووغر صدور لأنها الآن فيها أنه لو, لو, لو هلكت لا يضمنها فرابح ما لم يضمن لما رابح ما لم يضمن أنا بعد الأذان أبين لكم لأنها مسألة دقيقة جدا لو وصلتم إليها أنا سأتدئ بالمكسر أشوف وصل بعد ما اشترى الهاتف فباعه للرجل الرجل فيها من آخر ثلاثة قلت فيها مسألة دقيقة جدا جدا جدا هنا منها اولا أنه ربح حمالا مضمون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ربي حمالا مضمون. فبعد الاذان إن شاء الله نكمل هذا الباب وأنا أريد الأخوات تنتبه لأن هذه مسألة من أهمية مكان. حتى من المكسر الآن. ماذا ماذا تلتفتون لهذا التعاقد في هذا الباب؟ إحنا قلنا إذا اشترى الهاتف على الهاتف يعني على الهاتف اشترى الموبايل وباعه للرجل. قلنا هذا هذا لا يجوز هذا البيع لا يجوز لأن عندنا من شروط البيع تمام الملك لا ابتداء الملك تمام الملك. تمام تمام الملك فإذا نقول بأن تمام الملك هو المعيار في هذا الباب تمام الملك المعيار بهذا الباب أنا أريد الآن لفت علمية في, في هذا الباب قلت أولا ربح مالا يضمن وورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يضمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يضمن نعم خلينا في عدم استخراج الملك أنا قلت خلينا في مسألة المسر الأول هو في الزوم صعب يعني يصل إلى ذلك وين الإجابة أنا ما رايتها أوه. السلف يقول القاعدة الخراج بالضمان والغلم بالغرم لأنه عند القبض انتلف أو هلك سيكون في ضمانه أما معادة القبض لا يكون الضمان على البائع ممتاز هذا أنا أريد بعد ذلك اللفته الأخيرة من هذا الفهم لأنه الآن رابح ما لم يضمن والضمان على البائع ليس عليه لأنه لم ينقل السلعة فالضمان ليس, ليس عليه أريد بقى هنا ما المأخذ في هذا الباب ما المأخذ حتى لو ضمن الباع يعني الحكمة من عدم ربح ما لم يضمن هذا السؤال يمكن أن يموت لا ليس كذلك والله هذه مسألة عزيزة جدا لكن أردت منكم أن تفقهوها شوفوا أنا أقول لكم شيء الفقيه يعرف سمواطن ثلاثة ممكن أي حد يستطيع يسرد أي درس لكن الفقيه المتقن يعرف من أبواب ثلاثة أبواب الحديد للنساء لأنهم جنوا جنوا رجال والحمد لله النساء يعني موجودات إلا لإذهب عقل الرجال ولله الحمد من ولذلك بعض العلماء يعني وصنف كتابا كاملا 300 صفحة في صنف واحد من صفح النساء المتحيرة في الحيض وفي الطلاق وفي البيئة إنما الفق البيئة أبو الوليد قال هذا مقامرة وغير الصدول هذه الحكمة أنا أريد صارت القمار يربح ولا يغرب يعني, يعني قريب جدا لأنه أبو الوليد أتى بها وسالف أيضا وافقوا بذلك قريب جدا من الإجابة التي وردت بس بس بس هنا هنا هنا قف قف رضي الله عنك أزول أحسن الله عليك أرجو أن تكون يعني أنت قلت لي كان عندك سفر تغيبت أرجو أن تكون بكل خير ما أدري كان سفر أم لا هنا أميرة أميرة أتت بها من بعد وما أدري كيف أتت بها أميره في الف في الفيس يا هو قالت ق هنا قالت المعاملة تعتبر ربا ممتازة هنا صارت الصورة صورة ربة ممتازة أميره صارت الصورة صورة ربا وصورة الربة هو الغنم من طرف دون الغرم وهذا طبعا به سلفي هنا تكلم على مسألة أن البيع أصله مخاطرة في الغنم والغرم فمعنى إن هو صارت يبيع ما لم يضمن يبا اذا أخذ الأمر من طرف واحد فصار كالربا القرض الذي جرى نفع الفوارب فكان الأمر هنا على صورته فيه تحايل على الربا لأنه صار من طرف واحد لأن البيع والشراء هنا فيه غنم وفيه وفيه غرم كما يتلطب عليها مسألة, مسألة النزاعات وغير السود هذا موجود. ذاك الحكمة في منعها ذلك. لكن الكلام هنا في أمر آخر وهو أن, أن المسألة والمعاملة صارت كالربة. صارت, غن، صارت غنما من،, من وجه واحد. صارت غنما من وجه واحد. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مالا مالا يربح وعن بيع مال لم يملك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تبع مالا تملك ولا تربح مالا تضمن فنها عن الربح مالا يضمن لأنها مقامرة ولأن فيها ربا صارت عفوا صارت كفعل اليهود فيها الغنم دون الغرم بالتحايل على الربا فصارت المسألة كالتحايل على, على الربا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك وربح ما لم قبل أن أفوت من هذه المسألة وأذهب إلى الشرط الرابع ولأنها مسألة من الأهمية بالمكان ألا وهي مسألة بيع ما لم يملك هل هي خاصة بالطعام فقط أم هي تعم الحق أن هذه المسألة فيها أقل ثلاثة للعلماء وراجح الصحيح أنها تعم والمعنى أن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يقبضه فقال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا كالطعام وهنا عندنا قاعدة حديثية وهي قاعدة أصولية أيضا الراوي أعلم بما روى الراوي أعلم بما روى روى أعلم بما, بما روى فابن عباس هو الذي قال بأن نبيناها عن بيع الطعام حتى يقبضه ثم قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام معنى أنني لو اشتريت السيارة لا يصح بيعها إلا إذا نقلتها طبعا هنا يعني هذه المسألة في, في الواقع المعاصر الذي نعيشه كثيرة جدا كثيرة جدا وهي مسألة البنوك الإسلامية في بيع المرابحة يفعلون ذلك نقص أضلع الشرع هنا الآن لأنه لا يقبض يتصل بالوكالة ويقول له سيأتيك زيد يشتري منك السيارة وهو يكتب معه العقد في البنك ياتيه في البنك يكتب معه العقد يكتب معه الشيكات وبعدين يقول له روح استلم من الوكالة السيارة فيتصل بالسيارة ويقول أنا سأسدد لك فصار الامر كالقضر لجر نف لم يملك لم ينقل والاصل حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه وبذلك أيضا بايع الأراضي بايع الدور خلافة للأحناف بايع البيوت لا يصح أبدا إلا بعد نقل الملك طيب الأرض كيف ينقلها يشيلها على دماغه ويمشي بيها السفينة, السفينة كيف ينقلها كيف ينقلها كيف سيطبق حديث حتى ينقلها وحتى يحوزها حتى حتى يقبضه أنا أسألكم الآن باع زيد أرضا على عمره باع زيد أ يعني أرضا على عمر أو باع بيتا على عمر. إحنا قلنا عمر أراد أن يبيع قلنا لا تبع لا تبع حتى حتى تقبض قالوا من الدليل قلنا الدليل من كلام النبي الأمين من من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى حتى يقبضه. قال من اشترى شيئا هذه حك حكيم من اشترى شيئا من عباس قال من اشترى طعام من اشترى شيئا قال يا حكيم قال لهم صلى الله وسلم اشترى شيئا فلا تبيعه حتى حتى تم تقبضه لكن هنا كيف ينقله كيف يحوزه كيف سينقل الأرض إلى إلى المشتري أو المشتري كيف سينقل الأرض كيف سينقل البيت هذا سؤال موجه للزوم هنا إذن كيف يبيعه الامتلاك لا يكون بالعقد الامتلاك يكون بالنقل أو بتمام القبض فتمام الملك يكون بتمام القبض فالآن زيد اشترى بيتا ويريد أن يبيعه قلنا لا تبيع حتى حتى تقبض طب كيف يحوز كيف ينقله كيف يطبق هذا الحديث فيه أجيبوني الآن خلاص السعيد أنت دارس معنا هذا في دبي مبورقت لا دا الجميع محمد صابر أيضا أتى بها و... ونعيم أيضا أتى بها ليس الأوراق المعينة من بقى أنتم أعلم بشيء دنياكم لا لا لا هو القبض هنا في, الم في في الدور والأراضي القبض هنا بالتخلية بالتخلية أن يخلي بينه وبينها في الشقة بأنه يعطيه مفتاح الشقة مش هيشيل الشقة ويعطيها له يقوله أنت فين أنا جايبها لك وجاي لا سيعطيه مفاتحها بالتخلية بالتخلية يتم القبض ويكون في ذلك البيت طيب هذه مسألة كما قلت كثيرة جدا ممن يتعامل بها لا سيما في أخوات كثيرات يعني ينتحلن هذا العمل يشترينا ويبعنا لكن لا يبيع لا يشترينا حتى يبيعنا يعني ما تشتري سلعة حتى تطلب منها وتأخذ منها عربون كل هذا حرام ما تشتري يعني هي ما تبيع حتى تأخذ العربون من المشتري هي وسيلة بيع كل هذه البيوعات كلها محرمة وكلها لا تجوز نعم الشرط الرابع قال وأما الشرط الرابع هو على التسليم فلابد منه سواء القدرة الحسية أو الشرائية فلو لم يقدر على التسليم حسا كبيع الضاد يعني با... با... إبل شرد قال الإبل هذا عليه بمليون أنا بيع عليك بمئة ألف فقط إن وجدته أو العبد الآبق فلا يصح ولأن المقصود الانتفاع من المبيع فلابد من القدرة على القبض عليه على إنساكه ولو باع العين المغصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا صح يعني رجل غصب أرضا والمغصوب ما استعى انتزاعها ما استعى ان يخذها ويبيعها على رجل فما صح لأنه باع ما لم يملك في حقيقة الأمر أنه باع ما لم يملك وإن قدر رفى الصحة لحصول المقصود بالبيع لأنه إذا استطاع أن ينزعه من, من, من الغاصب صح البيع يعني المغصوب منه رجل غصب شقة من رجل وهذا الرجل الثاني اللي هو عمر غصب أو عمي غصب الشقة من زيد أو من عبيد عبيد له منع في أهله وله قوة فعبيد يستطيع أن ينتزع الشقة من, من عمي لكنه تركوا لعلة عبيد جاء رجل قال إني أريد أن أشتري شقة مصطفة قالت عندي أنا ملكها وباعها عليه هل يصح البيع لها فيمتم الصورة هذا قوله في مساء إذا صح الانتزاع فيمتم الصورة هو العلم تصور صراحة لأن الذي حتى الحفظ تصور حتى العلم تصور تفهمون الصورة عمير غصب شقة من عبيد عبيد يعني جاءته غفلة جاءه لحظة ضعف وعمير استأسد عليه فغصب منه شقته. مفهوم عمير أخذ الشقة من عبيد عنوه جاء رفيد يريد أن يشتري شقة مواصفات الشقة التي هي لعبيد فعبيد باعها عليه هل هذا البيع صح أم لا يصح؟ نقول يصح إن كان لعبيد قوة ومنع يستطيع انتزاع الموصوب من من عميس عشاق من عميس يصح مع إننا قلنا بأن البيع لا يكون إلى بتمام الملك وإن تمام الملك دا يد الغاصب عليها الآن يجلس فيها قلنا يصح البيع بشرط وقيد ما القيد والشرط أنه له قوة يستطيع بها انتزاع اليد انتزاع الموصوب من يد الغاصب انتزاع المقصوب من يد الغاصب مفهوم يبقى اذا نقول البيع يصح لانه باع ما يملك ولان نهايه الأمر الثاني هذا لم يملك فإذا كان له منع وقوة فقال العبي أو قال الرفيد بعته عليك بمئة ألف قال تفضل اشتريته ثم قال له أريد المفاتيح قال انتظرني فأتى بأهلي وذهب إلى الغاصب لا ما باعها من الغاصب باعها من المغصوب منه من المغصوب من المغصوب فتصورته من المسلم لا هذه تحتاج إلى صبورة لابد أن تفهموا البيوع بالزات أيضا لابد من رسم من رسم الأطراف حتى تعرف هو باعها من المغصوب عبيد مقصوب منه الشقة وهي في يد عمير الآن وعمير يده عليها وجالس فيها وجاب أهله وجالس فيها ورفائد أراد أن يشتري السيارة الشقة من من من المغصوبة منه اللي هو الملك الأصهي فهل يصح البيع أم لا يصح؟ لأن الملك ليست يده ليست عليها وإحنا اشترطنا في صحة البيع أن يكون مملوكا ملكا تاما كده مفهوم غير مفهوم. أنا سبوني الآن من من من من المجلس على متقنين هذا الباب والفيس أيضا أتقنوا المفروض أنتم كمان تتقنون مفهومة الصورة ولا غير مفهومة يبقى قلنا إحنا قلنا أن الشرط أن يكون الملك تام صح ولا لا الملك غير تام عند عبيد الملك غير تام لماذا لأن اليد على على الشقة يد الغصب يبقى الملك غير تام قلنا اشترطنا لصحة العقد أن يكون في منعة من أهله وقوة وقدرة على انتزاع المغصوب فذهب عبيد فأتا بأهلي من الصعيد وكانوا أمما فذهب فانتزع الشقة من الغاصب وسلمها للمشتري هنا يصح العقد بهذا الباب على أنه له قوة ومنع يستطيع انتزاع الموصوب من غاصبه فيصح فيه البيع ولذلك قال ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض لضعف يعني عرض له أو عرض, أو عرض له أو قوة عرضت للغاصب فلو الخيار على الصحيح يعني لو كان في ضعف ما استطيع أن ينتزع فصار له الخيار لأنه لا استطيع أن يقبض المبيع فيكون له الخيار في الفسخ وإن كان جهيلا حالة العقبي فلو الخيار أيضا يعني ما كان يعلم أنها مغصوبة قد نقول الصورة أيضا تمام الصورة هذه أن عبيد غصب منه الشقة عمير غصبها وكان رجلا تغيى ظالما وداء رفيد يشتري طال هذه شقتي لكنها مغصوبة من عمير طال لا عليك بعني بعني إياها فعلم أنها مغصوبة وقال بعني إياها وارتضى فصح الأرض والصورة الثانية أنه يقول نعم أبيعك هذه الشقة وباعها إياها ثم علم أنها ثم علم انه ثم علم أنه يعني قد غصبت منه الشق فلما غصبت الشق يعني قام الرجل المشتري وقال له لا عليك قال له لا عليك نعم هو هنا حيله, حيلة الذكي في في في اوقات الاذكياء يعني يستطيعون الفوز بهذا بما يريدون. فالرجل قال له هذا غاصب. قال نعم. قال طيب. فصنع حيلة ليخرج الغاصب الغاص منه. وقلت دائما يعني القوة بالبطش قد تأتي بالنتائج. لكن الأول من ذلك هو إيش هو القوة يعني بالبطش من أجل أخذ الحق قد تكون نعم. ظاهرة أمام الناس ولكن حيلة أفضل وأنتم ترون يوسف ماذا فعل يوسف عليه السلام احتال ليأخذ أخاه والله جل في علاه كاد له قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يا شاء الله هذا هذا أمر فيه ما فيه من من الذكاء والفتنة وهذا تحايل كما قال علمونا من الحيل الشرعية لأن الحيل نوعان حيل شرعية وحيل وحيل غير شرعية فالحيلة الشرعية يجعل المرء يفوز بها الحيلة الشرعية يجعل المرء يفوز بما يريد يوسف عليه السلام احتال على إخوتي هو في دين الملك لا يستطيع في حكم الملك لا يستطيع أن يأخذ أخاه عبدا لو سرق شيئا لكن في أحكامهم أن من سرق يأخذ عبدا فوضع شيء في يعني الأمر يعني وضع, وضع الكأس في مكان أخي أو في رحلة أخي ثم أدنى وأدنى آيات العين إنكم لا قالوا أخبروا عليهم ماذا ماذا تفقدون قالوا نفقد الصواعق الملك ولمن جاء به حمل باي وأنا به زعيم حتى احتال عليهم شرعا فأخذوا في في دين المرك قال الله تعالى كذلك كذنى يوسف فهنا الحيل الشرعية حيل لها ما لها من ال ال التي يستطيع الذكي النقي أن يصل الى ما يريد بها دون أن يعتمل يعني ما يمكن أن يكون فيه وغر الصدور وأن يكون فيه ما فيه من المفاسد إذن المسألة ظاهرة هنا في هذا الباب أن المشتري علم أن السلعة مغصوبة وقال له لا عليك فاحتال على الغاصب فاتصل بي وقال تعالى نريدك في أمر مهم في سيارة أنت طلبتها من الوكالة الفلانية ينزل الرجل فيصعد هؤلاء فيغيرون مفاتيح الشقة ويجلسون فيها يأتي الغاصب يقولون له هذه قد اشتريناها من صاحبها وأنت غاصب ليست لك فرحة اولى لك وأيضا يأتون بقوة يعلم أن القوة تستطيع ردعه فهنا احتالوا عليه فأخذوا الشق كما احتال بعضهم على العلم فيصل إلى ما يريد كما احتال البعض على على على الإمام الأعمش يعني الإمام الأعمش كان ضنينا جدا في الحديث فاحتالوا عليه ليأخدو منه الحديث وأخذوه في جبنة أخذوه في مقبرة قالوا شوف والطلب كانوا يعني فيهم ما فيه من الحيلة شوف إن تركناك فأنت بين الموتى وستموت قريبا سبحان الله فستموت قريبا وإلا أخذناك للخارج بشرط أن تحدثنا فقاموا بالحيلة من أجل من أجل الوصول إلى ما يردون فالحيلة العلم من أفضل ما تكون حيلة والحيلة أيضا على مسألة السلعة تجوز إذا علم بأنها مغصوبة لا, لا خيار له إذا, إذا علم بعد ذلك أنها مغصوبة وارتضى لا خيار له وإذا علم وقال أنا سأخذها وأستطيع انتزاعها صح العقد في ذلك وكان أيضا نزل في القدرة على التسليم طبعا هنا قيد قيد عندما يقول الشرط الرابع هو على التسليم قيد في كل بيع لا لا لا لا يستطيع فيه المرء أن يسلم كايش كبيع السمك في الماء هذا لا يستعمل على التسليم لا تصح ما, ما ليس عنده قدرة وين وين السمك في الماء يقول له أنا بعت لك شريحة من البحر الأحمر في المكان الفلاني هذه مسألة عظيمة هذه مسألة فنقول لو لا يصح البيع لين لأنه لا يقدر على التسليم أو يبيعه الطيل في الهواء لا قدرة على التسليم أيضا أو يبيعه أو يبيعه جملا شاردا أو عبدا أبقا كل ذلك, كل ذلك لا يستطيع فيه التسليم ولذلك قال لا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء ولأنه لا يستطيع التسليم ولا باع حمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان الصحوما عند أمام الحرمين يصح لأنه يقول هذا الحمام يطوف ثم يعود إلى هذا المكان ليلا. تعالى لن نخذه. وهو يراه وطائر إذا لا تغريه فيصح العقد بذلك. وإن كان جمهور الشفعية يقولون يمنع لأن فيه نوع تغريب لأنه ممكن هو راجع يرجع إيش؟ يرجع ناقصا. وإذا بيحد بيحدث الحمام الزاجل بيكونوا بيكونوا يعني طوائف تخرج تأتي ببببغنية وترجع إلى إلى صاحبة فإما أرجع نقصا أو أرجع, أو أرجع تاما وبزيادة أيضا بخلاف لو باعه جزءا مشاعر فإنه صح ويصير شريكا وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح إذ لا محذور وأما المانع الشرعي فكبيع الشاي المرهون بغير إذن المرتهن لأنه هذا بيع فضول الآن لو زيد يعني أخذ ذهبا أخذ قردا من عمر فعمر قال له فاكتبوا أو ائتني برهان قال هذه أسورة لمرأة رهان عندك بالمال الذي أخذته لا يصح للمرتهن أن يبيع هذه الأسورة لا يصح إلا إذا أذن له الراهن فيبهنا المانع منع شرعي ليس المانع العدم القدرة على التسليم لأنه هو, هو طبعا لا يستطيع أن يسلم لأنه لا يملك فهو متوقف على على مسألة الإذن أما الشرط الخامس وهو كون المبيع معلوما هذه تأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى لو عندكم أسئلة تفضلوا إذا كان هناك أسئلة فنحن راهن الإشارة يعني ركزوا أنا أعرف أن مسائل المعاملات مسائل صعبة جدا لكن سهل جدا أن تتقنها يعني سهل جدا اتقانها إن ركزت وتصورت العلم لأن العلم كما قلنا أفضل ما في العلم التصور أتقن العلم عبد عالم طالب للعلم تصور كما أنه في كل شيء يتصور يتصور الرجل الذي يكتب الشعر ويكون هائما محبا لمحبوبته ينظر إلى السماء فتصورها ويكتب فيها الشعر على غزل بما راه فيها الرجل الذي يرى البحار والأنهار ويرها من عظيم مظاهر ربوبية الأجل في ويريد أن يكتب أبياتا في عظيم الربوبية يتصور هذا ويكتب ولو في كل شيء آية قال لتشعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحج ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد فويكتب بذلك عندما يتصور كل شيء بالتصور يصير سهلا لكن هو الأمر يحتاج إلى تركيز العلم يحتاج إلى تأمل قال علماؤنا من المتقدمين والمتأخرين قالوا إيش قالوا تأمل تدرك تأمل تدرك إن تأملت أدركت ما كنت تتمناه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء ومن صدق في الطلب صدق الله جل وعلا ففتح له مسامع قلبه وأطلق بصيرته مع بصره إن كان صادقا والأصل في ذلك أصدق الله يصدق و في أشياء تفضل هنا في أخت قالت قالت لي عندي سؤال خارج هذا لما قلت الشات لم تقل الشاة يعني درج فقط وهذا أيضا لغة من لغات العرب حتى لو وقفت عليها واتيتي بالتأم ما فيها شيء نعم رب يرضى عنك يا سيد عايش رفع الله مقامك وعسل الله عليك هذا من أدبك وفضلك نعم ممكن يمكن ممكن سألها دكتور اه تحت أمرك تحت أمرك يا الله خيرًا لو اشترى سيارة من معرض نعم ولم ولم يدفع الثمن للمعرض نعم. البنك هو الذي البنك الذي دفع دفع الثمن للمعرض هو بعد كده يقسط للبنك اه نعم ال... و و و وقالوا أسمعي. ان ان هنا مشيابه ان البنك ما عندوش مكان ان هو يحوش لا لا اصبري اصبري انت اخطائي في الوصف الآن انا اصف لك ما اردتي وصوبيني او خطئيني ماشي رجل يريد يشتري السيارة فذهب إلى البنك ليشتري السيارة ف... فالبنك أحاله على الوكالة ليشتريها منه ويدفع صح ولا لا؟ تمام. صح كده هو ويدفع بس ولا... لن لن يدفع الثمن؟ عرفته عرفته عرفته هو سيقصث للبنك. تقصير في هذا هذه المعاملة محرمة من من من وشئ. شيرين لا تخرج حتى تنتهي المحاضر هذا أدب. إلا إلا إذا كان هناك اضطرار فعاد لك لكن لا تخرج حتى تنتهي المحاضرة أقول هذه محرمة من وجهين الرجل الأول أن هذا ذهب يشتري البيضاء السيارة من البنك صح ولا لا طيب البنك ليس ملكا لم يمتلك السيارة ولم يشتريها البنك دخل وصية مقرضا فهو اشترى من البنك والبنك لم يشتري أصلا فباع البنك ما لم يملك وصار الأمر حيلة كقرض جرى نفعا لأنه سيعطيه بالتقسيط زيادة الوكالة بيحمل مائة ألف وآخذ من بالتقسيط صحيح ولا لا؟ فصار الأمر هو. معظم و... هنا البنك البنك يعني عمل معرض بس يعني إيه يعني مسحت طريقة في بعض السيارات كان كان يعني. ممتاز طيب اسمعيني يبقى إذن البنك اشترى البنك اشترى صح؟ ايوه بشتري أسبري أسبري, اسبري اسبري انا سأريحك سبري سبري البنك اشترى صحيح ولما اشترى البنك بمئة يبيعها منجمة بمئة وعشرين هذا صح ليس فيه تمت شيء لكن الخلل في التعاقد ايش هو من الذي ذهب اخذ السيارة من الوكالة اللي هو المشتري الثاني ممتاز البنك؟ يبقى هنا دخلنا في نفس النص الذي تكلمنا عنه الآن ان البنك باع ما لم يملك لأن حتى لو البنك تعقد مع الوكالة ابتداء الملك فلا صح البيع إلا بإيش ها؟ إلا بتمام الملك وتمام الملك يكون بالحياذة بالنقل فهمه بالحياذة بالنقل بالقبض أنا أقول لك ماذا يفعل البنك اللي يخرج من هذه المشكلة لان ديننا الحنيف إذا أغلق, أغلق أغلق بابا فتح بابا فهم كيف أقول ابعث إداري من عندك من البنك يذهب إلى الوكالة مع المشتري ويقول المشتري أن تنتظرني هناك في هذه الحديقة انتظر فيدخل الوكالة فيأخذ السيارة فيركبها وينتقل بها إلى الحديقة ويقول له خذ سيارتك وتوكل على الله تم البيع بسلام وبصحة فقط إن هو تم, تم ملك الملك التام للبنك بأن الإداري الوكيل عن البنك قد قبضها وتحرك بها ونقلها وحاجها هذا هو لكن بالصورة التي صورتها بيع حرام فيها ربة مقنع قرض جرنا فاً. راهن الإشار كيف الخروج من بيع من المملكة التجارية العالمية في العيلة من يشتري في العيلة عندي يعني من يشتري بضاعة من قبل الدفع يكون قد اتفق مع تجار كبار عشرا وأحياناً يأخذ مقدم كل هذا بيع حرام كل هذا بيع حرام هناك مخرج من ذلك المخرج هو أن يجعل له وكيلا هناك يقبض عنه يعني هو الآن بيشتري بضاعة. من ألمانيا فيجعل له وكيلا في ألمانيا يعني مثلا يتصل زيد أنت كنت صديقي وأنت هناك في ألمانيا أنا أجعلك وكيلا لي في قبض هذه البضاعة وتشحنها لي على السفينة ولك أجرى ويعطيه أجرى على القبض يبقى هنا تم البيع يبقى لو اتصل به هناك وقال له يا زيد إني قبضت البضاعة له أن يبيع ويشتري وأخذ عربون له ذلك هذا المخرج شوف المخرج لطيف كيف لكنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك ليه؟ لأن الوكيل ده حياخد مال، وهم يريدون ألف في المائة مكسب، ولا يريدون أن يدخلوا في مسألة إيش؟ مسألة الغن والغن. أعطيتك يا فاطمة المخرج مما قلت وهذه وعكة، ليس بعدها وعكة. لكن على قول الملكية يقولون إذا جاءت الأوراق، إذا جاءت أوراق البضاعة من الخارج. كانه تمام ملك وهذا كلام باطل ضعيف جدا وحديث ابن عباس ظاهر جدا قال من انتع شيئا فلا حتى انقلوا قال ولا ارى ولا ارى الا كل شيء كالطعم نعم هناك من يشتري بعد الاتفاق ولا لا يصح لا يصح على فاطمة ما يصح ما يصح هل هناك سلوك آخر يعني هل أستزينكم من الآن وأن نعم تفضل ما زال لو مثلا حد بيجيد أدوات وبيباعها بس هم مش بياخذ عربون الأول هل يجوز أم لا أوريها ثاني معلش ناس معلش ناس بيجيب حد بيجيب أدوات وبيبيعها نعم بس هو اللي يخش عربون إلا لما بيجيبها يعني العربون بيكون في وقت الاستلام لا وقت الاستلام منه هو ولا من... من... خلاص يعني المهم منه هو. من هو يعني البايع بيستلم وبعد كده العربون صح كده لا هو البايع والمشتري في نفس مجلس العقد بياخد بس هو بيكون طلبها الأول طلبها لكن لا لا يأخذ أي شيء ولا يقبض أي ثمن حتى لا لا حتى يعطيه السلعة صح نعم يصح البيا بهذا بهذا صح هذا التعاقد صحيح تحت أمرك تحت أمرك طيب هل هناك سلعة أخرى أنا مضطر الآن أن استأذنكم لأنه عندي دروس أخرى هنا هل الزوم احرصوا من عد على النوارس فاز ألاء بتقول اشتريت السلعة والتعاقل على أن الشركة تدفع المبلغ كاملا وتقصتها علي يعني الآن اشتريتها من الشركة من الوكالة يا ألاء لو تستطيع بالميكروفون تتكلمي عليك أن تكون أوضح وأسرع وأوضح للصورة حتى نعلم هذه الصورة تحل أو لا تحل عليك <تصفيق> عليك أن تفضلي <تصفيق> هو إحنا هي اللي بتدفع المبلغ وإحنا بال... لحظة لحظة. اللي عندنا عندنا ثلاث أطراف البائع الأصيل من... لحظة. خليكي يا الب... عندنا ثلاث أطراف البائع الأصيل وهي الوكالة كده؟ والشركة الوسيط وأنتم المشتري نعم. أول التعاقد مع من تعاقد مع الشركة. فإذا تعاقد مع الشركة والشركة تقول لكم اذهبوا إلى الوكالة الفرنية خذوا السلعة لا هي الشركة هي اللي تستري الحاجة نعم كملي وإحنا بناخدها, عن طريق. يا أمي. وإحنا بناخدها عن طريق الشركة يعني بتذهب للشركة تأخذينها نعم والشركة تكون عندها خلاص انت الموضوع هذا البيع صحيح حتى لو زاد عليك في التقسيط منجما هذا له لأنه امتلك السلعة ونقلها فالبيع صحيح ليس فيه ثمت شيء أحسن الله لك. أيضاً السزار شيدا لو ت... الصوت أولا بحس نحنا نسرع في الإجابة لو سمحت. إذا كان في قطعة أرض كبيرة ممكن ممكن بالصوت لو سمحتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك. تفضلي تفضلي. آه بالنسبة أنه فيها أخي أرض أن يشتري قطعة أرض. نعم. وقُطعة أرض مجزأة إلى خمسة أجزاء. طيب. وقيل له أتمت حنا من إلا بعد إيه؟ عشان أتصور إلا بعد انتهاء من بع بيع, بيع أجزاء الخمسة. نعم. والأجزاء الخمسة ملك لشخص واحد ولا ملك لأطراف خمسة. لشخص واحد. لشخص واحد. ولن يستطيع. نعم. وب... ولن يستطيع... إذا لو حتى يكمل بيع كل الأرضية كلها لحظة لحظة لكن لما يحدث البيع والشراء يقول له هي ملكك الآن ويخلي بينه وبينها نعم إذا يخلي بينه وبينها لو أراد أن أن يبني بنا لو أراد أن يزرع زرع لكن تحرير الورق لن يكون إلا بعد تمام بين الأطراف الخمسة صحيح نعم هذا صحيح بشرط عشان ما يكونش فيه مخطرة البيع هنا صحيح ليس فيه تمت شيء لأن تحرير الأوراق زيادة في باب الملك لكن حتى لا تضيع الحقوق لابد يكتب له ورقة ضمان لأنه ممكن أصلاً يبيع ممكن يحدث ما يحدث فهضيع عليه الأمر فيكتب له حق ضمان في هذا الباب يكتب له ورقة بأنه إلا لم يستلم ولم يحرر الورق له أن يعيد له ماله فما كيف نعم أحسن الله عليكم رضي الله عنكم نعم. التفاعل هذا أنا أحبه جدا وأرى بأنه من جلس فأنصت إذن استوعب وهذه الأسئلة على الاستيعاب جزاكم الله خير أسعدتموني جدا في هذه الليلة نفع الله بكم أستاذي من حضراتكم السلام عليكم وبركاته